بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأعفال قل الأعفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسوله إياكم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون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 ويريد الله أن يحق الحق بك لماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمددكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين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 إذ يغشِكُمُ النُّعاسَ أَمَنَّا مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَلَيْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ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 وَمَيِّ وَلِهِمْ يَوْمَ إِذِ ذُبْرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَتِهِ فَقَدْ بَأَبِغَضْبٍ مِنَ اللَّهِ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم, ومأواه جهنم وبئس المصير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 واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس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 حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 فس ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفرون إلى جهنم يحشرون.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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفت وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنَّ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ رِّجَالَ اللَّهِ خُمُوسًا فأنا لله خُوسه وللرسول ولذِ القربة واليتامى ولذِ القربة واليتامى والمساكين وبنِ السبيل إن كنتم آمَنتُم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذآت بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمره ولكن ليقضي الله أمره كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه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 وإذ يريكمهم إذ التقتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله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 حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب بأآل فرعون والذين من قبرهم كذبوا بأيات ربهم كذبوا بأيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا أآل فرعون وكله كانوا ظالمين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 فإما تثقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذ إليهم على سواه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 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 وَإِن يُرِيدُ وَأَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ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 أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُم مِن وَلَائِتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن سَتَلَصَّرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله والذين أوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَّلَ بِبَعْضِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ